يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا لم يعلموا أنه ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوب 117. قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ لِكُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا <تصفيق> نسوه الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد ولعنهم الله ولهم عذاب